استقيموا واعتدلوا سو صفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إلا, إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او هتت المساعده غير الله تدعون غير الله تدعون ان كنتم صادقين ولقد أرسلنا إلى أم من من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالمأساء والضراء والضرغائيل عنهم يتضرعون فلولا فسق قلوبهم وزين لون الشيطان ما كانوا يعملون فلم ننسوا ما ذكروه فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حدّا إذا فرحوا حدّا اذًا يبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارئيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقدم على قلوبكم وقدم على قلوبكم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 فمن آمن وأصمع فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بأياتنا يمسون عذاب. إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم مبين ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتطردهم فتكون من الضالين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كذب ربكم على نفسه رحمته أنه من عمل منكم سوءا بجهاله أنه من عمل وأطلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن نهيت أن أعبد الذين تدعون المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إلي الحق إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أنت لاستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين